عبره نكينا وعلى غرر الآمن عدينا سد عبره نكينا وعلى غرر الآمن عدينا اشبعی vai ست یا سخت جادرا سخت جادرا نگین و آن بزرگین عدينا وظفرت ست عذراء ست عذراء ست عذراء نجينا وعلى ضفر الأمان عدينا ست عذراء نجينا وعلى ضفر الأمان عدي اش فينا ستي عبره ستي عبره احنا شفنا النور بعينينا من نور السما خينا احنا شفنا النور بعينينا سها ترا نکی نواظ بر الان اشفایینا ست عضرا. ست یاد